اثنان استمع إلى أسماء الأنبياء واكتبها في الفراغات أدنى النبي محمد النبي إبراهيم النبي عيسى النبي موسى النبي نوح النبي آدم